وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ولذن مع سورة النساء عند قول الله تبارك وتعالى في الآية الرابع عشر بعد المئة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 قال ابن عباس هم قوم طعمة يعني رد إلى السياق الذي تقدم معنا إن انزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس مما أرك الله يعني على حسب سياق القصه قوم طعمة وقال مقاتل وكلهم يهود تناجوا في أمر طعمة وقال مجاهد هو عام في نجوى جميع الناس وضع قال ومعنى النجوة ما تنفرد به الجماعة أو الإثنان سرا كان أو ظاهرا هذا معنى النجوة قال والمراد بنجواهم ما يدبرونه بينهم من الكلام فالنجوة هي السر ظهر أو اختفى سوى بين اثنين أو جماعة فمن معانيها المسارة نعم فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فقوله تبارك وتعالى تعالى إلا من أمر بصدقة فيجوز أن يكون المعنى قال إلا في نجوى من أمر بصدقة يعني على أن الاستثناء من عموم النجوى يعني كل النجوى لا خير فيها إلا نجوى كان فيها صدقة ويجوز أن يكون استثناء ليس من الأول يعني من قطعا بمعنى لكن من أمر بصدقة ففي نجواهم خير فأما قوله تعالى أمر بصدقة فالمعنى حث عليها أو معروف قال وأما المعروف فانه الفرض روي عن ابن عباس ومقاتل وضع لعلها القرض الله أعلم وبعض قال هي في كل أنواع البر لا خير في كثير من نجوان إلا من امر بصدقة أو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق كما جاء في صحيح مسلم فهذا أيضا من المعروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس وهذا عام أيضا فيما أمرنا في الإصلاح فيه بين الناس يعني في الدماء والأعراض والأموال وكل وفي كل شيء يقع فيه الخصومة. قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يعني إشارة إلى الأمور المذكورة ومن يفعل ذلك بتجاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيما قول تعالى ومن يفعل ذلك يعني الأمور المتقدمة يعني يتصدق أو يقرض. معروفا أو يصلح بين الناس كما جاء في تفسير مقاتل بن حيان عند ابن حاتم قال أنه تصدق أو أقرض أو أصلح بين الناس ومن يفعل ذلك المذكورات ابتغاء مرضات الله لعلة الفعل يعني لاجل مرضات الله قال فسوف نؤتيه أجرا عظيم ثم قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غَيْرَ سبيل المؤمنين نوله ما تَوَلَّى ونصلي وساءت مصيره قوله تعالى: ومن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ في سبب نزولها قولان احداهما انه لما نزل القران بتكذيب طعمه وبيان ظلمه وخاف على نفسه من القطع والفضيحه هرب إلى مكة فلحق بأهل الشرك يعني ارتد قال فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس وقتاد وابن زيد والسني. وقال مقاتل لما قدم مكة نزل على الحجاج بن علاط السلمي فأحسن نزل فبلغه أن في بيتي ذابا فخرج في الليل فنقب حائط البيت فعلموا به فأحاطوا بالبيت فلما رأوه أرادوا أن يرجموه فاستحي الحجاج لأنه ضيفه فتركوه فخرج فلحق بحرة بني سليم يعبد صنمهم حتى مات على الشرك فنزل فيه قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال غيره بل خرج مع تجار فسرق منهم شيئا فرموه بالحجارة حتى قتلوه وقيل ركب في سفينة فسرق فيها مالا فعلم, فعلم به فالقي في البحر صلى الله عليه والقول الثاني أن قوما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم ارتدوا فنزلت فيهم هذه الآية روية عن ابن عباس فهذه الآية نفهم أنها في ماذا؟ في المرتد هذه الآية في المرتد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ومعنى الآية ومن يخالف الرسول في التوحيد والحدود من بعد ما تبين له التوحيد والحكم ويتبع غير دين المسلمين نوله ما تولى أي نكله إلى ما اختار لنفسه ونصده جهنم أي ندخله إياها, ندخله إياها قال ابن فارس تقول العرب صليت اللحم أصليه إذا شويته أصل الله فإذا فإن أردت أنك أحرقته قلت أصليته فقوله تبارك وتعالى نصليه جهنم وساءت نصر يعني هذا المشاقق هنا مصنف يقول في التوحيد والحدود والحكم أصل المشاقة جماعي المعادات وتتضمن المخالفة فكل, مخ... فكل معادات بد فيها من المخالفة ولا يلزم من المخالفة أن تكون عن معاداتها فأصلا مشاقة التي تقوم عليه هي تجمع أمرين الم... المعادات والمخالفة يخالف معاديا محاربا نعم قال ومن يشاقق الرسول يعني ارتد عن دينه وت... من بعد ما تبين له الهدى يعني هو كان على الإسلام وبعد ما ويتب غير سبيل المؤمنين عن طريقهم نوله ما تولى ونصلي جهنم وسات مصيره. قولوا تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قولوا تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به في سبب نزولها قولا في سبب نزولها قولا حدوما أن نزلت في حق طعمة بن أبيرق لما هرب من مكته ومات على الشرك وهذا قول الجمهور منهم سعيد بن جبير والثاني أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني منهم إني منهم كن في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله منذ عرفته سبحانه وإني لنادم مستغفر فما حالي فنزلت هذه الآية روى عن ابن عباس فأما تفسره فقد تقدم يعني معنا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسم عظيما سبق لها نظير هذه الآية فقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به هذه الآية أبانت على سبب النزول الأول أن المشرك إذا مات على شرك لم يكن من أهل المغفرة وبانت على سبب النزول الثاني ان كل كبيرة دون الشرك فان فانا تحت مشيئة لا ان شاء عزب وان شاء عف عن ما لم تكن كبيرته كبرته شركا قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضل عن الحق ثم قال ضلالا بعيدا انه الضلال التام فهو اعظم انواع الضلال وابعدها عن الصواب قول تعالى اي يدعون من دونه الا اناسا وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطانا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا قَوْلُهُ تَعَالَى إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا قَالَ إِن بِمَعْنَى مَا أَي مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا فَتَكُن إِنَّهُ هنا, هُنَا نَافِيَة إِن يَدْعُونَ أَي مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِلَّا قال يدعون بمعنى يعبدون والهاء في دونه ترجع إلى الله عز وجل والقراءة المشهورة إناثة نعم قال فأما المفسرون فلهم في معنى الإناث أربعة أقوى ما معنى الإناثة هنا إن يدعون أي ما يدعون من دون إلا إناثة أحدها أن الإناثة بمعنى الأموات قاله ابن عباس والحسن في رواية وقتعتها يعني معنى الإناث هنا ماذا؟ أنهن الأموات قال الحسن كل شيء لا روح فيه كالحجر والشجر فهو إناث والثاني أن الإناث الأوزام وهو قول عائشة رضي الله عنها ومجاهد والثالث أن الإناث اللات والعزة ومنات كلهن مؤنث وهذا قول أبي مالك وابن زيد والسدي وروى أبو رجاء عن الحسن قال لم يكن حي من أحياء العربي إلا ولهم صنم يسمونه أنسى بني فلان فنزلت هذه الآية والرابع أنها الملائكة كانوا يزعمون أنها بنات الله قاله الضحك قاله الضحاك حينئذ يدعون من دونه إلا إناثنا المشهور الأول أنه ماذا أموت؟ أو موات لا روح فيه صلى الله عليه وسلم قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا طيب قال وفي المراد بالشيطان ثلاثة أقوال الشيطان المذكور هنا قال أحدها الشيطان يكون في الصنم هذا الذي يأمر بعبادته ويزينها قال ابن عباس في كل صنم شيطان يتراء للسدن فيكلمهم هذا حتى يعني بذلك طغيانا وكفرا وقال أبي بن كعب مع كل صنم جنية والثاني أنه إبليس وعبادته طاعته فيما سول لهم هذا قول مقاتل يعني إبليس يأمرهم بعبادة الصنم فيجيبونها فذلك هو الآمر بهذه العبادة فهو المعبود على الحقيقة لأنه هو الآمر بالشرك والداع إليه لذلك قال إبراهيم لأبيه مع أن يعبد الأصنى قال يا أبتي لا تعبد الشيطان لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة الصنى قال والثالث أنه من أصنامه التي عبدوا قال إن يدعون من دون إلا إناثا وإن إلا شيطانا مريدا المريد المالد وهو الخارج عن الطاعة المريض المارد وهو الخارج عن الطاعة نسأل الله العافيه والسلامة وفي قوله تعالى لعنه الله قولا يعني في سياقها أنه ابتداء دعاء عليه باللعن وهو قول من قال هو الأوثار واضح. فهو ابتدي عليه هنا باللعن أنه يلعن هذا الشيطان أو هذا الداعي لعبات العثم فهو ملعون وقيله إخبار عن أمرين تقدم لذلك وقول من قال إبليس إن الله عز وجل لعن إبليس والله يلعن سبحانه بحمده كما أنه يثني فيكون المعنى قد لعنه الله تحقيقا قال ابن عباس معنى الكلام دحره الله وأخرجه من الجنة ذحره الله وأخرجه من الجنة طبعا اخرجه من الجنة هذا من عقوبات الله عليه نعم طرده ربنا من الجنة وقال يعني إبليس لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا قال أي حظا افترضه افترضته لنفسي منهم فأضلهم قال مقاتل النصيب المفروض أن من كل ألف إنسان واحد في الجنة وسائرهم في النار وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا النصيب المفروض يعني المقطوع المقدر أي لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله تحت غواية وفي جانب إضلالي حتى أخرجهم من عبادة الله التي فطروا عليها إلى الكفر بالله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا هو ظن ظنا فقال ربنا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريق من المؤمنين واذا قال الا عبادك منهم المخلصين او المخلصين نعم قول تعالى ولا اضلنهم ولا اضلنهم ولا أمنينهم ولا فلي فليبتكن اذان الانعام فلا فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صلى الله عليه وسلم قولوا تعالى ولا أضلنهم أصل الإضلال أنه يصرفك عن الهدايه إلى الغواية قال هنا قال ابن عباس عن سبيل الهدى وقال غير ليس له من الضالس والدعاء إليه يعني يضل بالدعاء من باب الأسباب ويقدر الله ما شاء سبحانه وتعالى. قال ولئمَن ينّهم ولا, ولا أمراً نهم. إذاً لئمَن فيها أقوال. أحدها أنه الكذب الذي يخبرهم به. قال قال ابن قال ابن عباس يقول لهم لا جنة ولا نار ولا بعث يعني يلقي في أنفسهمش التكريب فهي من جملة الأماني. والثاني أنه التسويف بالتوبة يعني إرجاؤها سأتوب سأتوب سوف أتوب سوف أتغير سوف سوف سوف قالوا ابن عباس رواه ابن عباس هذا من الأماني واضح فاذا ولا المراد بالأماني التي يمنين بها الشيطان الأمان الباطلة ناشئ عن وساوسه والتسويله أعذنا الله وإياكم والمسلمين منها قال ولا فلا يبتكن كل آذان الأنعام ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. قال قتاد وعكره وصدّه هو شق أذونى البحيرة. يبتك ومعنى يبتكن يشققنا يشق يشق يشق يشق واضح. يشققنا يعني يشققنا ويشققنا آذان الأنعام لأن أصل البتك القطع في لغة العرب. ولا أمرنهم نعم. فلا قبل ذلك قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولأامرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام يعني يقطعونها فيشق آذان البحائر والسوائب لطواغيتهم كما أخرجه الطبري عن قتادها وهذا معروف في دينهم يعني قولوا تعالى ولأامرنهم فلا يغيرون خلق الله هنا المصنف قال وهذا في البحيرة كانت الجهية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن وكان الخامس ذكر شقوا أذن الناقة وامتنعوا من الانتفاء بها. ولم ت ولم عن ماء ولا مرعا. وإذا لقيها المعي نعم وإذا لقيها المعي لم يركبها. صور لهم إبليس أنها هذا قربة إلى الله تعالى. وقوله تعالى ولا فلا منهم خلق الله قال وفي المراد بتغيير خلق الله خمسة أقوال. أحدها أنه تغيير دين الله ولآمرنهم فليغيرون خلق الله أن يغيرون دين الله فهمت القضية فيكون الخلق على هذا المعنى واضح يكون الخلق على هذا المعنى بمعنى الدين يعني الخليقة الطريقة ومهما تكو عند مريء من خليقة أي طريقة وإن, خافها وإن خالها تخفى على الناس تعلمين فهنا يكون الخلق مع الخلق يعني الطريقة السبيل وضع إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فهنا إبليس يقول ولا امرنا فلغيرنا خلق الله يعني دين الله رواه ابن أبي طلحان ابن عباس وبه قال الحسن في رواية وسعيد بن المسيب بن جبير والنخعي والضحاك والسدي وابن زيد ومقاتل وقيل معنى تغيير الدين تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا من تغيير الدين أن يجعلوا الكفرة الإيمان كفرة والتوحيد شركة ويحلوا ما حرم الله ويحرم ما أحل الله هذا من تبديل الدين هذا من الكفر وأن ينصبوا أديان محرفة فاليهودية شرعها الشيطان من الشيطان وعي منه طبعا بقدر الله فالامر بها الشيطان كذلك النصرانية والمجوسيه كل دين واضح ولذلك في قول الله تبارك وتعالى ما ذكر جل جلاله في محكم تنزيلي لما ذكر الأديان والملل قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد هنا قتاده يقول يقول هذه الأديان الخمس واحد للرحمن وخمسه للشيطان فالذي للرحمن إن الذين آمنوا هذا للرحمن ما الذي للشيطان والذين هادوا ملة اليهودية معروفة والصابئين هادوا أهل السلوب والنصارى والمجوس ثم قال والذين عشرك وهذه عباد الأوثان هذه خمس ميلة هذه للشيطان كيف للشيطان يعني الشيطان الامر بها الداعي المزيلة فهي لم يأتي بها نبي ولم ينزل بها كتاب بل هي أديان مخرفة مبدلة وضعت بوهي من الشيطان فهون إبليس يقول ولا آمرنهم فليغيرن خلقا ركز أنت في كلمة إبليس ان هي تتفهم مداخل العداوة من الشيطان ابن آدم وكيف يريد اصطياده وفي أي شرك يريد أن يوقعه فربنا قال إن يدعون من دونه إلا إنذا إذا المدخل دعاء غير الله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يعني دعاء غير الله من الشيطان فإذا رأيت شخصا يدعو غير الله فقد سور له الشيطان واذا رايت شخصا يدعو ويزين للخلق ويرغبهم في دعاء الاموات قال يدعون من دون إلا ينازن يعني امواتا كما فسرت فاعلم ان هذا من الشيطان لان الشيطان يبعثه على الناس اما عن على سبيل الشهوات الرغبه في الدنيا واما يبعثه للناس على سبيل الشبهات وهو ان يظن ان هذا زلفا الى الله وقربا الى الله ودا و ويرضاه الله سبحانه وتعالى اذا من داخلي دعاء غير له قال لعنه الله وقال اي ابليس لاتذن من عبادك نصيبا مفروض هذا ظن, ظن ظن ظنه ابليس وصدق فيه ولذا قال الله تعالى ولقد صدق عليهم في قراءه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ما الظن الذي ظنه هذا الظن ارايتك هذا الذي كرمت عليه لا ذريته ذريه الا قليل وضع وان ان قال اهويناهم وانهم قال الا عباد قليل فقط الذي ينجو الا عبادك منهم المخلصين فهذا الظن الذي ظنه إبليس ابليس طبعا وافق قدرا من الله تعالى ان اكثر بني ادم لكيد ابليس لكيد إبليس سائرون الا من لطف الله به وعصمه جل جلاله ولذلك ذكرنا لما قال النص المفروض ما هو النص المفروض هذه البشرية والخليقة من جن وإنس منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر من تقوم عليه القيام إبليس عنده في كل ألف منها تسعمية وتسعة وتسعين شخص معه في النار خالد مخلد إبليس اشتاد الخليقة اشتاد البشرية جنها وانسها، إبليس عنده في كل ألف منها تسعمية وتسعة وتسعين على طريقتي يا يهودي يا نصراني يا صابي يا مجوسي يا مشرك، يا زنديق يا أدو لله ورسوله ولا ينجو إلا واحد الله أكبر فإذا استحضار هذا المعنى يعرفك العداوة وشدتها ولذلك ونفس الشياطين في الأرض لا يكل ولا يمل بالليل والنهار يمكر ويصيد في شراكه وناصب الفخاخ في كل مكان ومع ذلك ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واضح فلذلك انت لما, لما, لما تسمع هذا تعرف أنك لا بد ان تجد في السير وان تكون حذرا من نزغاتي وان يصرفك عن الصراط المستقيم فتكون من حزبه الذين قضى من حزبه الذين فتنهم صلى الله عليه وسلم اذا جاء في الحديث في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم, قم فابعث بعث النار يا آدم قم فابعث بعث النار والحديث أيضا في الصحيح وفي رواية أخرج بعث النار أخرج بعث النار فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين من كل ألف واضح من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين يعني من الذي ينجو؟ واحد فقط ينجو بإذن الله طبعا بعث النار يعني الذين سيبعثون إلى النار بعث النار يعني قدروا النار من قدر عليه النار وضح من حكم عليه بالنار يخرجهم نعم أخرج بعث النار أي أخرج المبعوثين إلى النار صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام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 وترى الناس سكرة وما هم بسكرة ولكن عذاب الله شديد. لما تل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قالوا قال صلى الله عليه وسلم بعدها تدرون أي يوم من ذلك؟ يعني هذه الآية لتحقيقها في أي يوم؟ فقال الله رسول أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم ذاكم يوم ينادي الله عز وجل ادم فيقول يا ادم قم فابعث بعث النار قال كم بعث النار ادم يسال المبعوثين النار كم قال من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائه فلما سمع الصحابه ذلك ابلسوا حتى ما اضحوا بضاحكه وقالوا يا رسول الله اينا ذلك الواحد سبحان الله اينا ذلك الواحد فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما به قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسه بيده ان معكم لخليقتين ما كانت مع امه الا كثرتها وضع وذكر أنه من يأجوج مأجوج فقط يأخذ تسعمين لأنه أمة كبيرة من يأجوج مأجوج كم يأخذ يأخذ تسعمين واضح فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني ذي في الكفار والذي نفسي بيده إني لأرجو من الله أن تكونوا وربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبرنا الله أكبر شك الفضل صلى الله تعالى أن يرزقنا من فضله بمنه وكرمه إنه هو الرحمن الرحيم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 أو الرقمة في ذراع الحمار الحمار تجد عليه خطا وضع خط يسير رفيع في ذراعه أو شعرة بيضاء في جلد ثور أسود ما تنفح ما أنتفي ولو في أهل الشرك إلا هكذا شعر بيضاء في الشرك كثير في الناس هذه ترجع معي للآية الشرك كثير في الناس ولذلك أعظم الناس فضلا. وأجلهم عند الله قدرا وأرفعهم عنده مقاما هو الدعاة التوحيد لماذا؟ لأنه خلصك من هذه الشبكة الكثيرة الأصف في الناس لهلاك أنا أقول لك بعث النار 1999 الجهنم خالدين هذا لا فيم شفاعة ولا يشفع لهم فما تنفعهم شفاعة شافعين وقد أقام رب العالمين عليهم الحجج المتتابعة بعث إليهم الرسل وانزل الكتوب بلغتهم الدعوة فأنذروا فهمت تسع مية وتسعين في جانب لما تسمع هذا وأنه للتوحيد قل ما هي أولى الأولويات الدعوة للتوحيد لذلك ربنا قال ومن أحسن أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمر صالحا وقال إنني من المسلمين ظهرت ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين كان يقول حسن البصر في ابن المبارك في كتاب الزود قال كان الحسن إذا تلى هذه الآية ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين قال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أرض الله إلى الله أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وعمل صالحا في إجابته هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا دعاة التوحيد حق لذلك الدعوات الناجحة في المقامات العالية تتسس على التوحيد توحيد فهم فقراً على طريقة المرسلين توحيد العلمي والعملي توحيد المعرفة وتوحيد الأعمال والإبادة وتعبيد الخلق لله وحده لا شريك له لماذا؟ لأنه نحن نذكر إبليس أقسم قسم والقرآن قال ولقد صدق ولقد صدق عليهم إبليس ظنان فقدر الله ماضي ولو الحكمة البالغة ولله الحجة البالغة سبحانه أن تسع وتسع وتسعين من كل ألف من هذه البشرية في جهنم خالدين فيها أبدا لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون يا رسول الله اينا ذلك الواحد من فينا ذلك الواحد حتى في رواية قال فجعلوا يبكون في بعض رواية الحديث الحريث روايات كثيرة فجعلوا يبكون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيأخذ العدد من الجاهلية فإن جمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرحمه في ذراع الدابة أو الشامة في جنب البعير الحديث فهذا وفي رواية أنه قال إني لأرجو أن تكون نصفا للجنة وفي رواية قال ثلثين وضع ثلثين, ثلثين أهل الجنة وضع لأن الجنة مية وعشرين صف ثمانين صف لهذه الأمة فنسأل الله من فضله وكرمه ورحمته أن يرفعنا وإياكم الدرجات ويقينا عذاب النار إذن قوله تبارك وتعالى هنا قال نرجع للآية أما قال ولا آمرنه فليغيرن خلق الله قالها هنا فيها خمسة أقول القول الأول هو تغيير الدين الثاني أنه تغيير الخلق بالخصاء يعني الخلق في نفسه ما خلق الله عليه الناس روى إكرمان ابن عباس وهو مروي عن أنس بن مالك وعن مجاهد وقتادة وإكرماتك القولين والثالث أنه التغيير بالوشم وهو قول ابن مسعود الحسن في رواية والرابع أنه تغيير أمر الله رواه أبو عن عطاء والخامس أنه في الشمس والقمر والحجار هذا رجع للأول تغيير الدين قول تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا قال في المراد بالولي قولا حدوم أنه بمعنى الرب قال هو بقاته والثاني من الموالات يعني يتخذ الشيطان ربا يتخذ الشيطان معبودا طبعا هو ما حال يقول إلا من ندر من عباد الشيطان يقوله نعبد الشيطان صلى الله عليه وسلم. قلنا الناس هذه تعبد غير الله لكن تغير ماذا الأسماو تبقي على المسميات والحقائق طيب قال تعالى وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ الله فَقَدْ خَسِرَ خُصْرَانًا مُبِينًا يعني إذا ولاه على شركه أو اتخذ من دون الله معبودا خسر خسران مبين يعني واضح ظاهر ثم قال تعالى يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الله اكبر قول تعالى يعيدهم يعني الشيطان يعيد أولياءه وفيما يعيدهم به قولا أحدهما انه لا بعث لهم والثاني النصرة لهم طبعا هي كل أنواع العدا أن الشيطان يعدهم كل أنواع العدا المواعيد الباطلة ثم قال ويمنيهم وضع وفيما ينمي ينمي يمني يمنيهم قولا أحدهما الغرور والأماني مثل أن يقول سيطول عمرك وتنال الدنيا مرادك أو من الدنيا مرادك والثاني الظفر بأولياء الله يعني الشيطان عنده إيش عنده أماني يوسوس بها إما أن يقول له طول عمرك كذا حتى يشغلوا عن التوبة ومراجعة نفسه وإما أن يقول له ستظفر بأعداء الله يعني بحربهم وكذا فيفتنوا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعني يغرهم به فيظهر لهم النفع وهو حقيقة ضرر محض لأن الغرور ما هو هو أن يريك ظاهرا أن أنه, أنه فيه صلاحك وعلى التحقيق فيه خسرانك وانتكاسك وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا يغرهم به قوله تعالى أولئك يعني أولياء الشيطان شار لهم جهنم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. واضح. يعني ملجأ. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أي ملجأ. أو مخلصا. يعني يتخلصون منها أو ملجأ يذهبون إلى إليه لحماية لهم في النار. فهذا تحقيق أنهم في جهنم أولياء الشيطان. أذن الله وياكم ثم قال تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أي به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصرا قولوا تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب قوله تعالى ليس بأمانيكم قال في سبب نزول ثلاثة أقوال حدوة أن أهل الأديان اختصموا فقال أهل التوراة كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء وقال أهل الإنجيل مثل ذلك وقال المسلمون كتابنا نسخ كل كتاب ونبينا خاتم الأنبياء فنزلت هذه الآية ثم خير بين الأديان بقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجه لله وهو محسن رواه العوفي على ابن عباس وإلى هذا المعنى نعم قال وإلى هذا المعنى ذهب مصروق وأبو صالح وقتاده والثاني أن العرب قالت لا نبعث ولا نعذب ولا نحاسب فنزلت هذه الايه ذا قول مجهل والثالث ان اليهود والنصارى قالوا لا يدخل الجنه غيرنا لا يدخل الجنه غيرنا وقالت قريش لا نبعث فنزلت هذه الايه ذا قول عكرمه اذا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب قالوا في المشار إليه بقوله تعالى ليس بامانيكم قال امانيكم قولا حدوها أنهم المسلمون على قول الأكثرين والثاني المشركون على قول مجد فأما أماني المسلمين فيما نقل من قول كتابنا نسخ للكتب ونبينا خاتم الأنبياء وأماني المشركين قولهم لا نبعث وأماني أهل الكتاب قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وإن النار لا تمسنا إلا اياما معدودة وإن كتابنا خير الكتب وإن نبينا خير الأنبياء فأخبر الله عز وجل أن دخول الجنة والجزاء بالأعمال لا بالأماني دخول الجنة بالأعمال لا بالأماني قال ليس بأمانيكم ولا أمانية لكتاب من يعمل سوء أن به وفي المراد بالسوء قولا أحدهما أنه المعاصي ومنه حديث أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية من يعمل سوء يجزبه فإذا عمل سوءا جزين به فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به هذا الحديث خرجه أحمد عن الترمذي وضعفه والثاني أنه الشرك قال ابن عباس ويحيبن بكثير فيكون معنى من يعمل سوء يعني شركا وفي هذا الجزاء قولان أحدهما أنه عام في كل من عمل سوءا أنه يجازى به وهذا معنى قول أبي بن كعب عائشة واختاره بن جرير واستدل عليه بحديث أبي بكر أو استدل عليه بحديث أبي بكر الذي قدمناه والثاني أنه خاص في الكفار يجازون بكل ما فعلوا فأما المؤمن فلا يجاز بكل ما جنى قاله الحسن البصري وقال ابن زيد وعد الله المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم ولم يعد المشركين قوله تعالى ولا يجد لجو من دون الله وليا ولا نصيرا وليا وهو القريب ولا نصيرا يعني يمنعه من عذاب الله قول تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قول تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال مسروق لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني آل الكتاب قال آل الكتاب نحن وأنتم سواء فنزلت ومن يعمل من الصالحات الآية وهذه الآية تدل على ارتباط الإيمان بالعمل الصالح فلا يقبل أحدوم إلا بوجود الآخر وقد سبق ذكر النقر قال هناك في قوله تبارك وتعالى ولا يظلمون نقيرا لأن ينقصون النقر قلنا نقرأ تكون في النواج قوله تعالى بعد ذلك ومن أحسن قولا ممن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله قال ابن عباس خير الله بين الأديان بهذه الآية وأسلم بمعنى أخلص وفي الوجه قولا أحدهم أنه الدين أخلص وجهه أي دينه والثاني العمل وفي الإحسان قولان أحدهم أنه التوحيد قاله ابن عباس والثاني القيام لله بما فرض الله وفي اتباع من التي إبراهيم قولان أحدهم اتباعه على التوحيد والطاعة والثاني اتباع شريعته يعني فيما لم ينصف فأما الخليل فقال ابن عباس الخليل الصفي نعم الخليل المحب أو الحبيب أو من المودة والمحبة بل يعلى درجاتها واتخذ الله الله اتخذ إبراهيم حبيبا له الله يحب ويحب جل جلاله سبب اتخاذ الله لإبراهيم خليلا قال فيه ثلاثة أقوال حدها أنه اتخذه خليلا لإطعامه الطعام روى عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا جبريل لما اتخذ الله إبراهيم خليلا قال لإطعامه الطعام وهذا الحديث حديث باطل لا يصح مع في كتب التفسير مع في كتب التفسير طبعا نص على السبب هنا جاء في أثر بعد ذلك والثاني أن الناس أصابتهم سنة فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام وكانت له ميرا من صديق له بمصر في كل سنة فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه فلم يعطيهم شيئا فقالوا له من هذه البطحاء ليرى الناس أنه قد بميرة لبي ميرا فملأوا الغرائر رملا ثم أتوا إلى إبراهيم فأعلموه فاهتم إبراهيم لأجل الخلق فنام وجاءت سارة وهي لا تعلم ما كان في الغرائر فاذا هو دقيق حواري فامرت الخبازين فخبزوا واطعموا الناس فسيقضى ابراهيم فقال من اين هذا الطعام فقالت عند خليلك المصري فقال بل من عند خليل الله عز وجل فيوم اذا اتخذ الله ابراهيم خليلا رواه صالح بن عباس والثالث انه اتخذه خليلا لكسره الاصنام وجداله قومه قاله مقاتل سبحانه وتعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه الله تعالى خليلا أنه جاء في الحديث عند مسلم عبد الجند بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ثم قال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محطا قولوا تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا قال قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا أي أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى وهذا تقرير لملكه سبحانه العام وربويته العام على خلقه أن له ما في السماوات وما في الأرض فكل من في السماوات ومن في الأرض مفتقر إليه وهو سبحانه وبحمده تبارك وبحمده غني بذاته وكان الله بكل شيء محيطا أي أحاط علمه بكل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أسأل الله تبارك وتعالى ان يفعلني وإياكم بالآية من الذكر الحكيم وان يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وان يجعلنا من عباد الراشدين الموقنين إنه الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم مبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا